الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر 돌اله الحمد الله أكبر الله أكبر الله لا اله الا الله والله اكبر الله اكبر ولله الحمد لا اله الا الله الله اكبر الله لله الله اكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة واصيلا الله اكبر الله اكبر الله اكبر, الله أكبر لا اله إلا الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر والله أكبر ولله الحمد الله أكبر،, الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر كبيرا الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا